ما يحملون العشرين سنة تلفين سنة و خمشين الله, الله يبارك فيك جزاء جزاء. الله يبارك فيك جزاك الله خير جزاك الله كل ما يعملوا حاجة يقول لهم جيب ادعاء ده لا يقول جيب دعاء. لا غلبت الناس معايا الله يعينهم من ترائف بعض الناس عندنا في البلد ناس طيبين كده يقولوا ما تستفتوش خالد هما هيقول لك بدعه ولا يقول لك حرام <تصفيق> الله يرفع طيب دي دخل ليها دخلها وصل عبد الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله واصحابه وسلم أجمعين أما بعد فنستأنف الليلة ان شاء الله التعليق على الموقظة للحافظ الإمام المحدد الذهبي رحمه الله تعالى وقد كنا بدأنا بما يتعلق بالحديث الموضوع أي المكذوب ووصلنا إلى الموضع الذي سيبتدع أخوكم بقراءته ان شاء الله تعالى قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى الموضوع. قال الحافظ رحمه الله تعالى الموضوع. ومنه ما الثاون على أنه موضوع والآخرون يقولون هو حديث ساقط المخور ولا ندثر أن نسميه موضوع. ومنه ما الجمهور على وهمه وفصوله. والبعض على أنه كذب، ولم في نقد ذلك طرق, المت... طرق متعددة، وإضاءة قوي تضيف عنه عبارات من دين ما يدار الصيّرسي الديبدي بنقد ذاب والبيضة أو الجوهري لنقد الجواهر والقصص بتقوي منها، فلكثر ممارسةهم للألفاظ النبويّة إلى ذاهم لب ركيض. أعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة في الترضيب والطرهيب أو الفضائل وكان بإثناب مضر أو إثناب مضر كالشمس في اثنائه رجل كذاب أو وضاع فيحكمون بأن هذا مختلف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطلقوا أقوالهم فيه على شيء واحد وقال شيخنا ابن دقيق عيد اقرار هاوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواب ان يكذب في التكرار قلت هذا في بعض ما فيه ونحن لو فتحنا باب التجويد والاهتمام البعيد لوقعنا في الوسوسة والصفصة نعم كثير من الأحاديث التي موثمت بالوضع لا دليل على وضعها كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعا كنا انتهينا إلى هذا الموضع الذي قرئ عليكم وهنا اعلق بعض الفوائد على كلام الحافظ الامام الذهبي وان كان كلامه ولله الحمد واضح جلي لكن نبسطه ل بعض إخواننا الذين يحتاجون إلى توضيح مثل هذا يقول رحمه الله تعالى ومنه من أكثرون على أنه موضوع والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا هذه العبارة مراده منها رحمه الله أن الحديث المكذوب وهو الموضوع يتجرف بعض النقاد ويقول بأنه موضوع أي أن الراوي وضعه من قبل نفسه قصدا هذا هو أصل الموضوع فيقولون هذا حديث موضوع يجزمون بأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخرون يقولون هذا حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا يقولون نعم نقول ساقط مطروح، مردود، باطل، واهل، لكننا لا نتجرى. هذا معنى قوله لا نجسر، لا نتجرى. أن نسميه موضوعا. أي أنهم يوافقون الطائفة الأخرى من علماء الحديث على رده وعلى أنه باطل. لكنهم لا يوافقونهم على لفظ موضوع لماذا؟ لأن هؤلاء يقولون لم نتيقن أنه موضوع أي لم نتيقن بطريق صحيح على أن هذا الراوي وضع هذا الحديث وكذب به على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إذا كان الراوي معروفا بالكذب معروفا بكذا معروفا بشرقة الحديث معروفا بأنه واهن. نقول نعم حديث شديد الضعف واهن، مردود ساقط مطروح يقولون ولكن لا نصل أن نجسر نتجرأ أن نقول أنه موضوع إذ لم يصح عندنا بيقين أنه موضوع فإن قلت ما وجه الخلاف بين الطائفتين وجه الخلاف أن الطائفة الأولى التي تمت هذا الحديث بالموضوع عملوا بغلبة الظن الذي قد يصل إلى اليقين إذا غلب الظن غلبة قوية قد تحلف على الشيء على تفصيل ليس الآن بيانه بيانه في باب الفقه قال بعض الفقهاء إذا قوي الظن قوة تقارب اليقين قد يجوز أن تحلق وهؤلاء احتجوا بما رواه الإمام البخاري أن جابرا رضي الله عنه جابرا ابن عبد الله كان يحلف أن نبنى طياد هو الدجال او يقول جابر سمعت عمر يحلف على ذلك ولم ينكره رسول الله فقد نزع من هذا الحديث بعض الفقهاء الى ان غلب الظن اذا قاربت اليقين تجزم وتقطع بل يجوز لك ان تحلف هذا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل لكن ليس بيانه الآن هذا بابه في الفقه لكن المراد من هذا أن الذين قالوا بأن هذا حديث موضوع نحو إلى هذا المنحى قالوا إذا كان الرجل كذابا إذا كان الرجل يسرق الحديث فإننا نقطع نجزن بغلبة الظن كل حديث موضوع الآخرون لازموا باب الورع قالوا لم يثبت عندنا بيقين أنه موضوع فنكتفي أن نقول ساقط مطروح لكن لا نجسور لا نتجرأ أن نسميه موضوع هذا هو سبب الخلاف في إطلاق بعض العلماء على بعض الاحاديث بأنه موضوع وتوقف آخرين من أهل العلم عن ذلك لكن كلهم متفق على ان هذا الحديث مطروح وساقط ومرضو فإن قلت فهل ينبني على هذا الاختلاف في اطلاق اللقب موضوع او ساقط مطروح هل ينبني على هذا ثمرة عملية في الحديث نفسه الجواب لا لا لا ينبني على ذلك شيء فيما يتعلق بالحديث فإن الكل متفق على اطراحه وعلى عدم العمل به وعلى أنه لا يقوى ولا يتقوى فمن هذه الحيثيه لا فائدة من هذا الاختلاف وهذا ينبهك وأنت مشتغل في العلم أن لا تتعنى في الخلاف الاصطلاحي إذا كان لا ينبني عليه ثمرة عملية بل ربما بعض الطلاب يتعنى في مثل هذه المباحث حتى يصعب عليهم علم ما يحتاج هذا وإنما يتعنى ويتكلف البحث إذا كان يترتب على النزاع أمر عملي لذلك حين يصبح هناك تنازع في الاصطلاح يقول علماء الاصول لا مشاحات في الاصطلاح لا مشاحات في الاصطلاح وهذا الذي دائما اجتهد ان اربيه في اخواني لا تتعنى في التكلف في علم المصطلحات إذا لم ينبني عليها ثمرة عملية لا بأس أن تمر بها وأن تستفيدها لكن لا تقف عندها كثيرا قال الحافظ الذهبي رحمه الله ومنه ما الجمهور على وهمه وسقوطه والبعض على أنه كذب هذه دقة من الحافظ الذهبي في الأول ذكر خلافهم في إطلاق الموضوع وفي مجانبة لفظ الموضوع عند بعضهم إلى الصاقط المطروح رجع بيّم أن من أقسام الحديث الموضوع ما الجمهور على وهمه وسقوطه فصل علي سائل فسألني ما معنى قال الجمهور فقلت له يعني أكثر العلماء قال هل معنى ذلك دخول الأئمة الأربعة إذا قلنا قال الجمهور قلت لا لا يشترى المقصود أن أكثر العلماء على هذا المذهب عند قائل ذلك وعند استقرائه فقال السائل هل هذا يختص بالفقه قلت لا هذا في الفقه وفي المصطلح وفي الأصول إذا قيل قال الجمهور أي أكثر العلماء فأكثر علماء الحديث على وهنه وسقوطه وهنا فائده احيانا تجد اختلافا بين العلماء بين علماء الفقه بين علماء المصطلح بين علماء الاصول فتجد عالمين ناقدين كل منهما يقول قال الجمهور وينقل القول الذي غيره يجعل ضده قول الجمهور هذا يقول قال الجمهور كذا ذاك يقول قال الجمهور ضد هذا فيحتار طالب العلم ولا حير في هذا فمسألة الجمهور مسألة النسبيه للعالم المستقر فالعالم حين يقول قال الجمهور إنما يعبر عن ماذا عن هو استقراه ولذلك تجد احيانا يقول بعض العلماء أجمع أهل العلم يأتي الحافظ يقول قلت لا خالف فلان وفلان فالباب هو الباب ذاك بدأ الإجماع بما استقرأه ووقف عليه لذلك إذا وقف طالب العلم على قول عالم قال الجمهور وتعارض عنده أقوال العلماء فإنه يقدم الأكثر يقدم الأكثر استقراء وتتبعا هذا إذا وجد الدليل لم تستفيد فائدة كثيرة من الجمهور من عدمه لكن إذا لم يوجد, يوجد الدليل الصريح الصريح فإن طالب العلم ينبغي إذا لم يجد نصا صريحا ولا دليلا ظاهرا قويا فالميل مع أكثر أهل العلم أولى لأن جانب الصواب في غلبة الظن يكون مع اكثر العلماء لكن محل ذلك إذا لم يوجد نص في المسألة ولا دليل ظاهر فإذا وجد النص أو الدليل الظاهر فنحن كما يقول الإمام الألباني لسنا جمهوريين لسنا جمهوريين هذه عبارة الإمام الألبان نرجع إلى كلام الحافظ الزهبي يقول الحافظ ومنه أي من الحديث المكذوب أو الحديث الموضوع على وجه الدقة ما الجمهور على وهنه وسقوطه والبعض على أنه كذب أيهما اشد الأول أم الثاني الوهن والسقوط ام الكذب الاثنين طب هما لو كانوا الاثنين واحد ما يفرق لي عمك الحج ها؟ ايوه الكذب اشد من الوهن الوهن الضعف الشديد الكذب هو القطع بانه كذب وافترى وتقصد ان يكذب في الحديث لذلك اذا قيل فلان واهي الحديث هذه اخف وان كانت شديده لكنها اخف من قولهم فلان كذاب لماذا يعني قد يكون الرجل صادق في نفسه لكن اختلط وفحش خطا وزاد غمطه يقولون واهل صدوق اللسان يأتي طالب العلم متحير كيف يكون واهيا وهو صدوق بل احيانا يقولون على قلة فلان واهل الا انه صدوق ايش هذا يعني فلان واهل في الرواية هو في نفسه لا يقصد الكذب هو صدوه لكن دخل عليه الوهم من ماذا؟ من شدة سوء حظه مثل ذاك المؤذن من الرواق فحش غلطه فكان إذا أذن في صلاة الظهر يقول الصلاة خير من النوم مدام ضحك الله يبقى فيه الحمد لله ها يقول في ظهر يا جماعة والشمس تحرق الرؤوس وهذا الراوش تد ضعفه حتى يقول الصلاة خير من النوم إذن حين يقال فلان واهل فلان مطروح الحديد هذه أهوى من أن يقال فلان يكلم طيب أيهما أشد فلان يكذب او فلان يكذب في الحديث ها يكذب في الحديث اشد بل بل ان بعض اهل العلم ذهب الى تكفير من تقصد الكذب في الحديث وإن كان هذا القول فيه ما فيه إلا أنه يدلك على عظم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك تجد في كلام النقاد يقولون فلان يكذب في حديث الناس وتجد في كلامهم فلان يكذب في الحديث أو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد أي أن الكذب عليه أشد من الكذب على غيره وإن كان الكذب كله حراما لأنك حين تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنسب إليه شرعا إذن فكما اختلفوا في إطلاق موضوع أو صاقة المطروح كذلك منه من الحديث الموضوع ما الجمهور على وهنه وسقوطه والبعض على أنه كذب ثم ابتدأ في مبحث جديد تستطيع ان تعنونه بالاسباب التي يستدل بها النقاد على وضع الحديث او كيف يستدل على وضع الحديث يقول ولهم في نقد ذلك طرق متعددة لهم في نقد الحديث الموضوع طرق متعددة ليس طريقا واحدا فقط من خلالها يعرفون الموضوع او الكذب او المكنوم او الساقط او المطروح لا لهم طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم ما معنى تضيط عنه عباراتهم يعني أن العالم الناقد الذي مارس الحديث وتشربه وتملك الحديث منه يسمع الحديث فيتأمل فيه فيعبر عنه بعبارة يقول باطل فتقول له إثناده لا يعطينا ما تقول اسناده ضعيف ليس في الاسناد متهم ولا كذاب فلم قلت بانه باطل مع ان الاسناد الذي بين ايدينا فلان سيئ الحفظ فلان كثير الغلط فقولك لا يساعدك عليه الاسناد فتقصر عباره المحدث لا يستطيع احيانا ان يعطيك الحجة والبرهان من دلاله كلامه على ما تقتضيه قواعد الحديث لكن هو في نفسه يعلم ان هذا اللفظ لا يمكن ان يخرج من فيه النبي صلى الله عليه وسلم فتقصر به العبارة عن مراده طارة تقصر لعدم وجود البرهان الذي يستطيع أن يعبر عنه وطارة تقصر العبارة لشيء آخر حينئذ ننظر حين نرى الأئمة متفقين على هذا اللفظ بمعناه من ذاك الناطق حينئذ نسلم له لأنهم لا يجمعون على باطل لا يجمعون على باطل ولذلك لما جاء الرجل الى ابي حاتم او الى ابي زرعة فقول فقال له ات المحدد فأسأله فيقول حديث باطل من أين أخذ هذا يعني يقصد ليس له دليل من خلال الاسناد يجعله يقول هذا باطل فما الحجة في ذلك قال الحجة في ذلك أن تاتيني فاقول فأقول لك باطل ثم تأتي أبا حافظ فيقول كما أقول ثم تأتي ابن وارة فيقول مثل ما نقول فترى كيف اتفقنا قال فذهبت إلى أبي زرع أو العكس فسألته فقال بنحو ما قال أبو حاتم ثم أتيت ابن فسألت فقال بنحو ما قال يعني اتفقوا كلهم على بطلان الحديث وتنوعت الفاظه وهذا الذي ينبغي على طالب العلم أن يسلم لأهل النقد في علمهم وأما إذا اختلفوا يقول الإمام الألباني وأما إذا حكم بعض النقاد على المثن بالبطلان لأنه لا يشبه كلام النبوة في ظنه وخالفه غيره من أئمة النقد فليس للأول أن يقبل قوله إلا بحجه يعني إذا اختلف الأئمة كأحمد وإسحاق فمنهم من رد الحديث قال أمثم باطل وقال أحمد صحيح أو حين حينئذ الذي ادعى المطلان لا يقبل قوله بغير بغير حجة وزن وأما إذا اتفقوا فان اهل العلم لا يجمعون على باطل وهذه حصانه لطالب العلم في علمه وديانته ما هي ان يسلك قول العلماء وان غاب عنه وجه اجماعهم ربما طالب العلم يبحث المسألة فيظهر له قول ويحعر بقوته فينظر إلى العلماء فلا يجد قائلا من العلماء بهذا القول بل كلهم على خلاف هذا القول سواء, سواء كان هذا في علم الحديث او في التفسير أو في الفقه أو ربما قد يقع لبعض الناس في الاعتقاد فحينئذ لتسلك سبيل النجاة أن تلزم غرض العلماء فإنك قاطع وجازم أن العلماء لا يجمعون على ظلال فلا يسعك إلا أن تلزم قول العلماء حتى تجد قائلا يقول بهذا الذي استنبطه قال ومنه ما الجمهور على وهمه وسقوطه والبعض على انه كذب ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وادراك قوي تضيق عنه عباراتهم ومن جميل هذا المبحث قصة أعجبتني غاية الاعجاب كنا في مجلس مع والدنا الشيخ العلام المحدث ربيع ابن هاد المكفل فجرى بحث في الحديث وهو حديث إن أمتي أمة مرحومه ليس عليها عذاب في الآخرة وإنما عذابها في الدنيا في الزلازل وكذا وكذا هذا حديث صحيح. صححه الألباني وهو كما قال الإمام الألباني فدار مبحث في المجلس وكان في المجلس نجم اليمن ابو العباس عادل ابن منصور وفقه الله من خيرة طلاب العلم فكان في المجلس فقلت هذا الحديث صححه الالباني فقال الشيخ ربيع لا يمكن ان يصح هذا الحديث فزدت قلت وصححه فلان وفلان وفلان قال أبداً, ابدا لا يمكن أن يصح يعني أنا زدت, أنا زدت لبعض الأئمة ذكرا يعني بحيث ان الشيخ يعني يطمئن فازداد الشيخ شدة في البحث قال لا هذا لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فتعجبنا أو أنا كنت من أكثرهم عجبا ما وجه النكارة والحرف في اول الكلام قلت صححه الألباني وهو كما قال وهذا سيأتي في النهاية عن الشيخ ربيع بخلاف البداية اللي قلتها عن الألباني قال ابحثوا هاتوا كتب العلل انظروا ماذا النقاد في قالوا في هذا الحديث هذا لا يمكن أن يقوله النبي وسلم فأتينا بالعلن لابن أبي حاتم وكذا وكذا وكذا وكذا فما وجدنا احدا اعلم والشيخ يذكر الله لا حول ولا قوة إلا بالله وعبارات اشبه بذلك إلى أن قال الشيخ انظروا في كتاب كذا انظروا في كتاب كذا فقال بعض إخواننا من طلاب الحديث البخاري ذكر هذا الحديث في التاريخ الكبير وله كلام عليه قال هاتوا فجئنا بكلام البخاري وإذا بالإمام البخاري يأتي لهذا الحديث بطرق تزيده قوة فأنا فرح فلما انتهى البخاري من صرد هذا الحديث ومن جمع طرقه أعلّه فقال البخاري هكذا جاء هذا الحديث وأحاديث الشفاعة أصح وأكثر فكبر الشيخ ربيع قال الله أكبر هذا هو أي أن المعنى الذي التفت إليه الشيخ المحدث النقاد ربيع في إعلان الحديث حتى وجد في قلبه أن هذا لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس الاعلان الذي التفت إليه البخاري ما هو لا عذاب عليها في الآخرة كيف لا عذاب وإنه في الشفاعة يخرج من النار كثيرا من الموحدين إذن عليها عذاب هذا المعنى التقى فيه الإمامان الإمام البخاري والعلم الشيخ هذا النقد حينئذ نقول هل يمكن أن يحمل الحديث على وجه لا يكون فيه نكاره سيما أن طائفة يبلغ العشرة من علماء الحديث النقاط صحح الحديث ومن العشرة الألباني نقول نعم يمكن ليس الحديث ظاهر النكار ولذلك لا تجد علماءنا كأنهم متفقون على نكارته وإنما ربما التفت إلى هذه النكاره عند ظنه بها كالإمام البخاري وفي زماننا الإمام ربي لكن التحقيق أنه حين يقول ليس لها عذاب في الآخرة قد يكون هنا المحمل ليس لها أو ليس عليها عذاب كعذاب الكفار فإن المسلم إن عذب لا يعذب كعذاب الكفار هذا باب الباب الثاني أنه ليس العذاب كعذاب الكفار من جهته لا من جهة قدره ولا من جهة خلوده فإن المسلمين يدخلون فيموتون في النار كما في صحيح مسلم ولا من جهه قدره فإن الكافر عذابه اشد الى غير ذلك من المعاني التي قد يوجه اليها الحديث وحينئذ تكون هذه الامه امه مرحومه لا تخلد في النار بينما الامم الكافره مخلده في النار فهي بهذا الاعتبار إلى غير ذلك هذا الذي يختلف فيه النقاد فيهجم على قلب بعضهم فيقول هذا حديث باطل فإن اتفقوا فلا كلام وإن اختلفوا وجب التحقيق يقول وإدراك قوي تضيق عنه عباراته كيف يقول من جن ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضه او الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها فاذا جيت انتجمت نحاس وذهب وذهبت بهما الى فايز اول ما ينظر ماذا يقول هذا ذهب وهذا نحاس لانها ممارسه ومعايشه يقول فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك اعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل وكان باسناد مظلم أو اسناد مضيء كالشمس في اثنائه رجل كذاب أو وضاع فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوالهم فيه على شيء واحد هذه اللفظة الأخيرة من أهم الألفاء يقول ماذا وتقواطأوا أي أنهم يتفقون وأما إذا اختلفوا كحديث إن أمة هذه أمة مرحومة أعله البخاري ووافقه الامام ربيع واعله الامام البخاري هكذا توافقا من غير قصد وانما جمعهما العلم وخالفهما غيرهما من الائمه فهذا النوع لا يدخل في هذا لان اقوال النقاد لم تتوافق على شيء واحد واما اذا توافقت توافقت اتفقت فإذا اتفقت كلمة الأئمة على شيء واحد كلهم يقول هذا باطل فقل لا لا لا أنا مضرت في إسناده وإسناده ضعيف فحسب فقد أخطأ البخاري وأحمد وابن معين وإسحاق اقصر ورحم الله امرأة عرف قدر نفسه فهذا فتنة لأن اتفاق الأئمة أحد امرين جاء طالب من الكويت وهو الآن انحرف في ابواب والله المستعان فأول ما نزلت الكويت جاءني هذا الطالب وله اشتغال في الحديث فسألني عن أبي إسحاق السبيعي وقال أبو إسحاق ترجح عندي انه ليس بمدلس وانما كذا وكذا وكذا فقلت له عمن تنقل هذا القول من ائمه الحبيب قال ليس عن احد قلت طيب ووجدت النقاد يقولون بانه مدلس قال نعم فاستدركت عليهم فابتسم. تبسم المغضب قلت حين استدركت عليهم ما وجدت واحدا تعتضد به فكأن الشاب تنبه قال لا لا لا أنا ما تبنيت هذا القول وإنما أسأل وكان معه طالب آخر صديق له قال أنت تسأل أنت من كام مصدع راسنا بهذه القاعدة ورفعت لواءها وا وا وا والله ما كثرك إلا الشيخ يعني إيش المقصود المقصود باختصار إذا تواطعت أطوال الأئمة على قول ما في الحديث في العلل في الفقه في الوصول في المصطلح في الرواس فلزم غرضهم لذلك تجد بدايات الطالب المنحرف أنه يميل إلى الشذوذ فيشعر ببهجة ويشعر بنفسه ويشعر بأن له قيمة حين يقول قال العلماء كذا وأنا أقول كذا وأشهد الله أنه جاءنا بعض أهل العلم وجمعنا به مجلس في مكة في مجلس ما فقال هذا العالم قال المساله الفلانية قال العلماء كذا والحمد لله تنبهت لهذا وهذا فات العلماء اقسم بالله وانا عن يمينه فارتعشت قلت عفوا يا شيخ هذا طعم في العلماء والمجلس اقترب لانه هذا رجل عالم كان جاي ضيف عندنا في الفندق ما ملكت نفسي فارتعشت ولمني بعض اخواني الى اخره وليس هذا بحثي. قلت عفوا يا شيخ هذا طعم في العلماء هذا لا يجوز الله افترض علينا ان معظم علماءنا فحين تقول ان هذا مما فات العلماء هذا فتبسم وكان حليما وليس جلفا مثلي قال نعم نعم نعم نعم، انما قصدت ان هذا فات اكثر اهلنا العلم عدل من الايه عدل من العبارة العبارة الأولى يقول وهذا مما فات من فحين تقول فات العلماء ماذا يعطينا من الدلالة كل العلماء فقال نعم, نعم نعم إنما قصدت هذا مما فات أكثر العلماء هذا هو الدين هذا هو الدين دين الله ليس بلعب من أنت ومن أنا ومن هو أجل مني ومنك إذا سنك أهل العلم بابا علمنا أنه الحق جزما ويقينا ما كان الله ليحرم العلماء الحق ثم يطلع أمثالنا في زماننا على ما غاب عن علمائنا هذا لا يكون ابدا إلا عند أهل البدع إلا عند أهل البدع ومن هنا قال الإمام أحمد يقول ابن تيميه وكان أحمد يقول لأبي الحسن الميموني تلميذه يا أبا الحسن لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ولذلك يروى عن ابن عيينة قال أنت إمام لمن بعدك مقتديت بمن قبلك أنت إمام لمن بعدك لذلك انظروا هذول التكفيريين ما الذي أضلهم لا يرفعون بالعلماء راسا داعش وفاعش والمصر والبصره والبصر هذا الدجاجلة الزمان لا يرفعون راسا بالعلماء دجاجلة لا يرفعون رأسا بالعلم حين عن أهل العلم في الحديث في المصطلح في العقيدة في القصول تنأى عن العلماء في أمر اتفقوا عليه نعلم أنك منحرف لكن يستأن بالإنسان ينبه ويحذر ويذكر فإن أصر رميا ونبذ نبذ النوى إذا هذا الذي يقول أن هذه العبارة الأخيرة هي من أهم العبارات في المبحث يقول وتتفاوت أحوالهم فيه على شيء واحد، وتتواطع أقوالهم فيه على شيء واحد. كذلك من الأمثلة التي وقع فيها خلاف بين إمامين جليلين، وهو الإمام ربيع والإمام الألباني. فقد صحح الإمام الألبان حديث إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء فإن أنتم أمسيتم فقد عدتم شرما كما كنتم فإن أنتم أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت فقد عدتم شرما فقال الشيخ ربيع هذا لا يصح فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع كثرتهم وكذا وكذا فاستنكر متنه فاستنكر متنه ودار في هذا استفاده من الشيخ فقلت للشيخ قد أفتى به فلان من التابعين قال وإن كان فقلت له فمن أين أتى به هذا التابعي من أين أتى به قال هذا خلاف الأحاديث المشهوره عن النبي والمستفيضه والمتواتر في هذا اذا مثل هذه المسائل ينتبه إليها إذا اتفق النقاد وتواطأت أقوالهم فلا بحث فيه وإنما يتبعون فنتبع ولا نبتدع وأما إذا اختلفوا فأعله بعضهم من جهة المتن أو غير ذلك من الأسباب ثم جاء بإثناد ظاهره الصحه وصححه بعضهم ولا يوجد دليل على النكاره حينئذ لا يلتفت الى قول الناقد حتى يقيم على نقده حتى يقيم على نقده دليلا هذا والله اعلم وما ذكرت من المسائل عن العلامه ربيع مما يدل على أن الرجل له نقد خاص في الحديث وهو إمام من أئمة حتى أنه قال ألفت كتابي بين الإمامين فلم أنقل فيه كلمة عن الالباني وهذا يدل على إمامة الرجل في دينه واعتقاده وسلفيته وعلمه فإذا رأيت الرجل يغمز في هذا الإمام فاعلم أنه منحرف ضال ونعوذ بالله من الخذلان ونكتفي بهذا القدر